إلى الوسطية والكلام على الشيخ الإسلام هو يؤسس ويؤسل لنا كيف وسطيت أهل السنة والجماعة بين غلو أهل البدع ودفو أهل البدع بين طائفتين من أهل البدع طائفة فيها الغلو وطائفة فيها الجفو ويقول أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين هؤلاء وبين, وبين هؤلاء نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهما صل على محمد صلى الله عليه وسلم قال الامام رحمه الله وفي قول الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقوله تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحب يحبهم ويحبونه أذلة اذلات على المؤمنين اذلات على المؤمنين اعذات على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم وفي قوله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وقوله سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس وقوله وهو الغفور الودود نعم ها ما زلنا مع صفة المحبة وهي صفة ثابتة لله دل في علاء كما قلنا بالكتاب والسنة والقياس أيضا ولأنها صفة من صفات الأفعال قال الله جل وعلا إن الله يحب التوابين وحب المطاهرين وقال أن السلام إذا حب الله عبدالن نادى في السماء أن يجب أن يحب فلانا وأيضاً أجمعت الأمة على أن الله يحب ويحب أجمعت الصحابة الكرام أجمعوا على أن الله يحب ويحب وهذا خلافة لأهل بداع والضلالة فأهل بداع والضلالة هم الذين قالوا لا يحب ولا يحب هذا من قول المعتزلة والجهمية النفات وأما الذين يحرفون بزعمهم يؤولون بأنهم يقولون نعم يحب نعم فقالوا يحب العباد للجنة أو للثواب وأما محبة الله رعلا هي معناها الإرادة إرادة السواب يعني إذا أحب الله عبدا أراد له السواب هذا المعنى في المحبة عندهم في هذا الباب لأنهم يقولون يقول بالمحبة سيكون تشبيه بين والمخلوق والمخلوق والتشبيه الخالق والمخلوق كفر كما قال النعيم ابن حمال زعموا زعموا ذلك افترضوا فرضاء فرضية خاطئة باطلة ثم ركبوا ورتبوا عليها وهذا ظلم من أظلم الظلم ولذلك المبتدع من أظلم الناس المبتدع من أظلم الناس وأما صفة المحبة فقد ظهرت وقلنا بأن الله رعلا قد رسم لنا طريقا إذا, إذا سرنا فيه أحبنا الله جل في علاه فهناك أسباب جالبة لمحبة الله جل, جل في علاه ورددنا على هؤلاء وعلى هؤلاء وقلنا الحق بأن الكلام على من يحرف ويقول بناء إرادة سواب قلنا إرادة سبب غير المحبة هذا تفسير باللازم لأنه من أحب أراد أن يسيبه من أحب أراد أن ينصره أن يسدده وأيضا يقال عليهم أأنتم أعلم أم الله الله رعاله الذي وصف نفسه بذلك أأنتم أعلم أم رسول الله فرسول الله أعلم به لأنه بيأتي الوحي فلذلك هم على ضلال وعلى حيدة عن الطريق القويم وما زلنا مع الأسباب الجالبة لمحبه الله وهذه هذه التي يشمر لها ساعد الجد المجتهدون لانه لو اتى بالاسباب الجالبة لمحبه الله فاحبه الله ورفع له فهذا الذي كتب الله له السعادة والسرور والحور والحبور وهو في في جنات ونهر وهو في الدنيا قبل أن يصل الى الى الاخره كما قال ابن تيميه في الدنيا جنه من دخلها دخل جنه الاخره وهذه اجننه جنات محبه الله الذي فعلاه وهذه ليست لاي احد الله جل في علاء ينحى لمن يشاء من عباده سبحانه وجل جل في علاء لذلك على المرء إذا سأل كيف أتعبد الله جل في علاء بهذه الصفة قلنا عليك أن تأخذ بالأسباب الجالبة لمحبة الله لك أما رأيت عمر بن خطاب رضي الله عنه أرضاه قال والذي نفس بيدي ما أحببت الإمارة قط إلا يوم أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو أعطينا راية غدا رجلا يحبه الله ورسوله أثبت محبة الله للفعلاء قال هنا تطلعت العنق إلى, إلى الإمارة عليكم السلام عليكم وبركاته فهذا فضل عميم وصواب كريم أن يحبك الله للفعلاء ولذلك قال علماء ليس الشأن أن يحب العبد ربه الشأن كل الشأن أن يحب الرب عبده فقد قال الله على مبينا الأسباب الجاربة منها كما قال فما استقاموا لكم فاستقيموا له وأيضاً نالله يحب التابين وحب المتطاهرين وكل ذلك سردنا ما فيه من الشرح من هذه الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في أولاه هي قول الله قل إن كنتم تحبون الله تتبعوني يحببكم الله هذه فيها الأمران فيها الأسباب الجالبة لمحبة الله في قلب العبد وفيها الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في أولاه ما الفرق بينهم سعيكم الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى في قلب العبد والاسباب الجالبة لمحبة الرب للعبد بينهما تلازم بينهما تلازم في هذا الباب بينهما تلازم لذلك جمعهما الله تعالى في هذه الايه قال قل ان كنتم تحبون الله زعموا زعما كما قال حسن هذه الايه امتحنت من زعم محبة الله زعم اناس محبة الله فابتلاهم الله واختبرهم بهذا الاختبار يعني كانه قال المحبه الصادقه <تصفيق> سمرت وأتظهر بما, بما, بما قال الله جلال فعلات قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إذن السمب الجالب الرئيس الجالب لمحبة الله جلال فعلات باع السنة فإن سائل وقال كيف أعرف أحبني لا أم لا أم, أم لا قلنا دائما في الإجمال دون التفصيل ان أردت أن تعلم مقامك فانظر أين أقامك إن أقامك على البدعة الهدامة للسنة فأنت أبغض ما تكون إلى الله لفعلها فأنت أقرب إلى اللعن كما قال النبي سلم إن الله حرب التوبة عن كل صاحب بدعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها حدثا لعن الله من آوى فيها محدثا فأنت إن رايت نفسك على السنة إن أقامك الله على السنة عملا وعلما ونشرا وتعليما فأنت من أحب عباد الله إلى الله وهذا مصداق, مصداق لقول الله لفعلها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فكلما كنت للنبي أتبع كلما كنت للرب أحب كلما كنت للنبي أتبع كلما كنت عنده أرفع لذلك قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم لذلك قال العلمؤنا في التماس السنن أن السنة تقدم على كل شيء السنة تقدم على كل شيء ومن أراد أن يختبر حبه لله للفعلاء فليعرض نفسه على سنة النبي فإن قلت للمرء في مسألة ما حدث بينك وبينه خلاف أو حدثت الخصومة أو كانت تنازع فجاء حكم الرسول فإن أبى فهذا هذا دلال على النفاق في القلب ليس نفاق مطبقا لكن هو علامة على بعض النفاق في القلب وأيضاً ان رأيته قد أمرته بسنة من السنن فرأيته يعني يتقاعس في العمل بهذه السنة رأيته يحيد عن هذه السنة فأعلم أن قلبه قد تشرب ببعض البدعة وليس انطباقاً أيضاً لكن كلما على المنسوب كلما على الحكم كلما على المنسوب كلما على الحكم ففي قول الله الرعالة قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني جعل الله علامة محبته وأحب من, ج من جاء بها هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ترى أن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه كان من أعظم الناس قدرا ومكانة وعرفع الناس منزلة لاتباعه للسنة لذلك كان يقولون عبد الله بن عمر الأسري كان ما يعرف أثر عن النفس سلم إلا ويعمل به لما جاءه اليمني وهو يطوف قال قال كيف كان يطوف النفس قال النفس كان يستلم الحجر ثم يطوف فقال له ارايت الزحام ان زحمل الناس قال كان رسول الله يقبل الحجر يستلم الحجر ثم يطوف قال ارايت اندفاعان الناس قال رايت الرسول يقبل الحجر ثم يطوف قال رايت قال يا يميني اسكت اجعل ارايت هذه خلف الكوكب إن ان الرسول كان يفعل ذلك وإني افعل ذلك وكان في السفر ينزل ويقول اين كان يمشي النبي صلى الله عليه لعل القدم تاتي على على القدم فكان يتتبع اثر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه علامه محبه الله لفعله هذه علامه محبة الله جل, جل في علاء فمن علامة محبة, محبة الله جل في علاء التمسك بالسنة وهذا تراه جليا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم كيف أن الله رعلا أحبهم لتمسكهم بالسنة ورفعهم وكافائهم وجعل لهم المنزل, المنزل العظيم الرفيع السامية في الدنيا قبل الآخرة من هذا من هؤلاء زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها عندما اتاها النبي يطلبها فحسبت انه يطلبها لنفسه وهو كان يطلبها لزيد بن قالت من زيد بن قال نعم قال انا قالت أنا اتزوج زيد بن حارثة مولى من الموالي وهي الحسيبه النسيبه فقال لها ما بد يعني ما بد من السمع والطاعه فانزل الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم فقالت ما بد فتزوجته فكفاها ربها جل <تصفيق> فكفاها ربها جل في علا فزوجها الهره القطه تنظر تتعجب منه فزوجها ربها جل في علا بفزوجها ربها جل في علا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت شايف <تصفيق> والله حتى كادت تترفع على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول زوجوا كنا اولياء الله من فوق سبع سماوات فلما قضى زيد منها وترى زوجنا كها وايضا المراه من الأنصار التي خطبها صلى الله عليه وسلم فردها اهلها فقالت اترد على رسول الله اتردون على رسول الله صلى وسلم امره وقوله ثم بعد ذلك قالت أردت جولايبيب قبلت جولايبيب فكانت كما يقولون من أعظم بيوتات الأنصار نفقة في سبيل الله ووجدت كل الخير وأيضا فاطمة بن تقيس عندما قالت ناكحاني معاوية وأبو جهم فقالوا السلام أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فكان لا يترك العصر من على تقييع أن يضرب للنساء أو مسافر كثيرا وفي الحالتين هذا, هذا يؤذي النساء فجاءت فلما قالت قال ذلك قال لها انكحي اسامه قالت من اسامه اسامه كما قالت زينب ثم قالت ما بد وقال لها ما بد فقالت فنكحت اسامه فاغتبطت به تزوداته قالت فاغتبطت بك فاه الله دلى في علا وكان الصحابه الكرام لا يحيدون عن سنه النبي لما قيل لما جاء عمر الخطا لما حذيفة يقول عمر أدركنا فإن القراء يعني يعني كاد القتل يعني يعني يعمل القتل كاد ان تشرف القراء فاني اخشى على كتاب الله رفعه فقال وما تقول قال ان نجمع القران قال كيف نفعل امرا لم يفعله رسول الله ولما ذهب عمر واقتنع بما قاله حذيفه ذهب إليه فقال عمر لأبي بكر على الجمع قال ماذا يقول قال جمع القرآن فقال كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر وحظوا القذة والقذة وتقدم أبو بكر خطوات على عمر الخطاب خطاب بشدة التمسك لما جاءه عمر بن قال اعزل خالد اعزل خالد يريد أن يعزل خالدا فأبو بكر قال والله لا اغمد سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغمد سيفا سله الله سله رسول الله صلى الله عليه ولذلك لما تولى عمر الخطاب وعزله بكى بعدها وقال ان ابي بكر كان اعلم برجال مني ما هي الا التمسك بالسنه ما هي إلا التمسك بالسنة ولذلك انت ترى العض بالنواذ على السنن فيما فيه من النجات وكان ذلك لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل معاويه على ابن عباس او دخل معايا على الكعبة فاخذ يتمسح في الاركان الاربعة فقال له ابن عباس ما كان سلم يتمسحه الا الا بالركنين اليمانيين فقال له يا ابن عباس ليس من البيت شيء مجورة فقال له ولكم في رسول الله اسوة حسنة قال صدقت واتبعه على ذلك ابن الزبير لما علي بن عايشه ان الرسول قال لولا ان قامك يا حديثو احد بكفر لاهدمت الكعبه ولا على قوائم ابراهيم بنيتوها على قوائم ابراهيم ولا لها بابين فقال ولا جعلت لها بابين بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون بأن هذه هي بوابة محبة الله جل في علاه هو عظم التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قد نقول أن الأمر ترتبي لأنه إذا أحب غفر سبحانه جل فعلا وإذا أحب أساب وإذا أحب أنجة سبحانه وهذا هذه فائدة المحبة وهذا سنبينها إن شاء الله ثمرة المحبة بعدا الانتهاء من كليات الآيات التي أتى بها المصنف ليبين الأدلة الكثيرة على صحة ما يتبناه اعتقادا أهل السنة والجماعة في إثبات المحبة للهجل الفعلاء بأنه يحب وأنه يحب ثم أتى بعصل الباب في الآية ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وهذا أيضا يعني اللفتة في هذه الآيات لو قلت لي ما أتى بهذه الايات قل هذه الايات فيها الرد الرادع القاطع الذي ايضا على على, على طائفة من اهل البدع منى النوم تسليه مصير ماتوا هؤلاء ما زالوا على احياء في قوله وما يرتد منكم عن ديني فامت فسوف يأت بقوم حضرات دي قاطع لا ده من الذي قال يا ابو الوليد ابو الوليد تسرع ابو الوليد بعض الشيء جهاد القادريه القادريه ما لهاش مسمى هنا ما اسم هنا وان كانت الاجابه صحيحه لكن صحيح خوارج سعيد, سعيد مين بقى سعيد نقيب سعيد نقيب هذا الفتح كان لشيء أكيد الرجل كان بعيد اليوم هذا الرد على, على الجهمية والمتازلة لا حاولها لا أقترب المفروض تشربوا العقيدة أنا والله حموت من هذا والله هذا شيء هذا رد شيء. هذا يو... تعبان هذا رد على الجهمية والمتازلة لأنهم يقولون لا يحب ولا يحب الجميع يقولون لا يحب ولا ولا يحب هو أراد أن يبين أن اعتقاد رسولنا الجماعة بأن بأن الله يحب ويحب سبحانه جل, جل في علا فأتى بالآية صريحة قال ما يرتد, منكم ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ذلة العنوين عزة على الكفرين بجاهة نفسه بالله طبعا يحبهم ويحبونه في أعذفات محبة الله على العبد وأعذفات محبة العبد للرحمة جل في علا اه يعني اذا شرعت الاعناق سيسأل كيف يبلغ محبة الله في قلبي قيل له كن اذلة على المؤمنين اعزة على الكاثرين يلاهي نفسه بالله طبعا هي التواضع سعيد التواضع يعني ايش اذله على المؤمنين؟ فيها لحظة. لسه هو هنا الان ماده دي لحظه الاولى في هذه الايه العظيمه قال أذلة على المؤمنين ولم يقل اذله للمؤمنين قال أذلة على المؤمنين ولم يقل أذلة للمؤمنين مين من كلام صحيح هو هنا قال على أذلة على المؤمنين ولم يقل للمؤمنين وهذه معناها أصلها في التواضع أصل التواضع والرحمة والرفق واللين قال فلنها رحمة رحمة من الله اللي انت لهم ولو كنت فضلا غريض القلب لن من حولك وقبل السلام ما كان نفق شيء إلا زانا ونزعم شيء إلا شانا وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع الأقرى عندما قبل أسامة وقبل حسن وقال لي عشر من الأعواد ما قبلت أحد منهما فقال النبي السلام ما أفعل لك وقد نزع الله من قلبك الرحمة فهنا ال ال ال ال ال الأمر الأمر على ذلك فيها أصل الرحمة والرقة واللين وايضا العطف الرأفة والود وأيضا التواضع ولذلك أنت ترى عمر الخطاب لما استأذن بلال فقال أدخلوه فدخل فقال مكانك هنا اجلس هنا على مكاني هو على كرسي عمر وقال أمام الناس جميعا لي ليظهر, مكان أو ليظهر مكان بلال أمام أبي سفيان وأمام سعيد بن عمر وأمام الجميع قال بلال سيدنا وأعتقه سيدنا ولما قال أبو ذر لبلال ابن السوداء فقال له السلام أعيرته بأمه أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك داهلية فذهب عليه فوضع خد على التراب قال والله لا أرفع خدي حتى تطأ بقدمك على خدي يتواضعون بعضهم لبعض يتواضعون بعضهم لبعض ولما, ولما قيل لما حدثت المناسعة والمناظرة في سقيفة بني ساعدة فقال أبو بكر أرضى لكم أحد الرجلين عمر وأيضا أرضى لكم أبو بايدة فقال اب يا عمر فهنا التواضع التواضع ومعرفة القدر والفضل للأهل الفضل هذا أيضا بقوله بمعنى قوله أذلة العلمؤنين وإلا فأنت ترى ذلك من النفس سلم جليا كانت الجالية تأخذ بيد النفس سلم تمشي معه حيث ما شاءت يمشي مع حيث ما شاءت ويغضي للعجوز ما أرادت وكان تواضع لأصحابه بأبي هو وأمي وكانوا وكان وكان يأنسون به وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ناس تواضعا حتى أنه لما حدث المنازعة بينه وبين عائشة أدخل أبو بكر وقال, وقال وقال احكم بيننا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما صفعها قام النبي صلى الله منكرا على ذلك حتى رجع أبو بكر رضي الله عنه وأرضى قال أذلة على المؤمنين وذلة على المؤمنين تراها أيضا في عمر التعاون مع الصحابة الكرام ولما ذهب عمر بن خطاب رضي الله عنه أرضاه لفتح بيت المغدس ذهب ماشيا وكانت النوبة لفتاه هو الذي أركب فركب وأيضا لما مر على مخاضة خلع نعله وتأبطه وماشى حافيا حتى قال عبا عبيدة ما جئنا بك لهذا يا أمير المونين جئنا بك لهابوك حتى تأخذ مفاتيح بيت المغدس قال إيه يا أبا عبيدة لو قالها غيرك إن كن أذل قوم فأعزن الله بهذا الدين فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله هذه أول الثفات التي يحبها الله في العبد المؤمن فمن تحلى بها فهو قريب من ربه محبوب له أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين وهذه من أهم صفات المؤمن ولذلك عزة على الكافرين فيها أمران ما هم الأمران؟ قال بنادي صفة من صفات المنافقين قال أبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا فإن العزة لله جميعا ولذلك الإسلام يعله وليعل عليه ففي قوله أعزة على الكافرين يعني لا يبتغون العزة عندهم بحال من الأحوال إنما العزة لله والرسول وللمؤمنين والثاني أنهم لا يزلون لهم أنهم لا يزلون لا الكفر وكيف يزلون وقد عزهم الله بالإسلام وكيف يزلون وقد عزهم الله بالتوحيد لذلك لما دخل ربعي بن عامر على رستم وكان معه سيف قصير ورمح فدخل وتعلمون الفراش الوسير لرستم والوسايد التي كانت في الأرض فكان بالرمح يطعم بها ومعه سيف صغير فنظر رأي رستم قال ما هذا يعني سيف لعبه عايز ياخذ قال مهاد قال سيفي قال هكذا قال نعم قصير حتى اقدم على اعداء الله فانحر في, في فانحرهم ولا ولا ولا, ولا, ولا, ولا فرعب رستم مما قال ربعي فقال له من انتم وماذا تريدون فقال نحن عباد لله بتعالى الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عباده رب العباد والمغير ابن شعبق قال كلاما بوزن هذا أو بأوزن من هذا عندما قال له نعطيكم شيء من الطعام والشراب واللباس كل عام وارجعوا عنا فقال, فقال والله جئناكم بحبنا للموت كحبكم للحياة حتى أرعبه في ذلك قال أرعيت كيف, كيف تحبون الخمر أنا لئتكم بأناس يحبون الموت كما تحبون أنتم الخمر فأرعبه وكانت هذه عزة ليست بعدها عزة لأهل الإيمان وطبعا العزة تتمثل في قول هارون الرشيد الذي اتهموه اتهمات بطلة التاريخ يظلمه ولن يظلمه لأن الله يعلى رفع ذكره بما, بما قاله بكلمة واحدة رفع الله ذكره عندما قال من هارون الرشيد الامر بما ترى لا بما تسمع الامر بما ترى لا بما, لا بما تسمع وكان يقول شوية التساع الرحل جهاد الآخر جهاد اللسان الجهاد الآخر وجهاد اللسان وهذا أعظمه وهو أكمله كما قال ابن تامية قد ينتهي جهاد السناني عند الصغور أما صغر الإسلامي في, في جهاد اللسان فلا يتوقف بحال من الأحوال وكتابة البنان لأن البدعة قد أطلت برأسها وأن البدعة لا تنقطع إلى يوم الدين والبدعة عدها الدامات للسنن وأن البدعة هي التي تهدم الدين كلية لذلك أعظم الناس جهادا هو أعظمهم كلمة في نشر التوحيد ونصر السنة وقمع البدعة هذا أعظم الناس جهادا ولذلك قال علمونا هو أرفع الناس وكان يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يعني نستأذن في كلامه هذا حتى يعني يكون لنا وله الأجر فيه وأنه قال, قال الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل اللحظة يموت يدخل الجنة ويغفل له مع أول دفعة من دمه أما هذا يعيشوا ليلة نهار صباحا مساء مع اللأواء والشدة والسهر وتحليل المسائل والحفظ والعلم والاتقان ونشر ذلك بين الناس ثم بعد ذلك هو يتعرض أيضا للبدع وقهر البدع وتمكين أهل البدع ويتعرض أيضا للمخالفات والانتقادات ثم يتعرض بعد ذلك بأتباع الشيطان الغيبة والنميمة وأيضا محاولة الإيقاف إيقاف السيري بكل ما أوتوا من قوة فهذه أمور بأسرها أمور معرقلة بأسرها لجهاد اللسان ومن وقف وثبت على ذلك وثبته الله جلاله فهو أرفع الناس جهادا فهو أرفع الناس جهادا قال لا يخافون في الله لهم التلائم وهي إطلاق خلمة الحق على دوابة الشرع اطلاق كلمة الحق على ضوابط الشرع هي التي يقول فيها لا يخافون لهم تلائم والمعنى هنا أخفى من ذلك لا يخافون لهم تلائم يعني عند التمسك بالسنن وعند العبادات لا يستحون ان, أن ينكر عليه منكر وزيك أنت ترى كثير من العلمانيين ينكرون جدا على الذين يتبسكون بالسنن ينكرون عليهم على أنهم على تخلف على أنهم يتمسكون بشيء قد عاف عليه زمان نعوذ بالله فيخافون من الواقع الذي يعيشون فيه والحق بأن نمسلم جاء إلى واقع ليغيره لا ليتغير به أن نمسلم جاء إلى واقع ليغيره لا ليتغير به وهذه قوة شخصية العالم في هذا الباب وأنا لا أخاف لهم تلائم على ما يتبنى ما دام معه الكتاب والسنة فيقول هذه زادي ولو وقف أمام الجبال لا أتحرك ولا انحاز ولا أحيد ما دمت قد استنرت بالكتاب والسنة فيقف فيها دائما شامخا كالجبال ولا يخاف لومة لائم هذا الذي يكون من أحب عباد الله إلى الله رب العلا وقد استجلب الصفات التي بها قد ارتقى المنازل العلا في الجنة قال النبي قال الله رب ذلك يعني هذا ذلك فضل الله يؤتي فيما يشاء والله واسع ولا يعني ذلك هذه استفات ان يكون عزيزا على الكافرين سليلا على المؤمنين ان يكون مجاهدا في سبيل الله ان يكون محبا بينا ان يكون عالما مجاهدا فهذا هذا فضل الله يؤتي فيما يشاء هناك قال ذلك فضل الله يؤتي فيما يشاء ثم الالتفاة الى قوله والله واسع عليم سبحان ربي العظيم هذه لها فائدة عظيمة جدا ما هي غفر لمن لمن عليك وغفر لمن اضاع عليك الخير في هذا اسال الله جل فيعلا ان يثبت والعلم في قلبك وان يستعملك لرضوانه اخطا طبعا هذه فوارس الميدان بس ينظرون الي بعمق من يعني جيد لكن هذه إجابة عبما أريد التخصيص في هذا الباب قال ذلك،, ذلك ما ذكر فضل الله يتيه ما يشاء والله واسع عليهم من هو وقف عند الإجابة السديدة أكمل حجر أكمل وأسعدني ما أدري كيف أدعو لك أدعو كيف أدعو لك أن يسعدك ربك كما تسعدني في كل مرة نافع الله بك الأمة الإسلامية يا ابني نعم هو لا سعيد حرامي سعيد توقف كل هذا فاهم هو كان سريع على لاتي مات بها الا بعدما سردت الإجابة الاجابه لينظر اين اين وهذه هذه هذه الالعيب ليست علينا لا لا تصح كان لابد أن يبادر بها إجابة سريعه هجاء الاشغال ان الله نعم خلاص هذه الإجابة الاجابه الصحيحه حجر صدر الباب بها لا لا تقول شيئا تأخرت للألعاب الأخرى من أجل السرقة هو الآن قال ذلك ذلك ما ذكر ذلك من أزلة على المنين عزة على الكافرين ذلك ما ذكر من الصفات ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فلما قال ما يشاء قال واسع عليم ختم بيها بأنه قال والله واسع عليم واسع الفضل واسع الفضل فإن الله رعلا يمنح من يشاء بما شاء واعظم الفضل الذي يبذل هو العلم اعظم الفضل اعظم العطاء على الإس... على... على على الاطلاق بعد الاسلام والتوحيد العلم <تصفيق> ولذلك ذكر ذكر الاذل والاعز لا يكون الا بعلم في هذا الباب فهو واسع العطاء ثم قال عليم يعلم المحل القابل الذي يكون قابلا لمثل هذا الفضل في... فيعطيه فيؤتيه وهذه دلالة واضحة جدا لذلك قلت ما أبعد ابن عبدالبر عندما قال بأن حمل العلم عدالة حمل العلم عدالة في هذا الباب فإن الله يعلم المحل القابل من غيره فإن الله يعلم المحل القابل من غيره فلذلك قال عليم سبحانه جل في يعلم من يستحق مثل هذا الفضل فيؤتيه إياه ويعلم من لا يستحق هذا الفضل فيبعده عنه مهما يكن ولو ضربنا مثلا بمسألة الفضل في المجلس في مجالس العلم هؤلاء القاومة الأشخاص بهم جالسهم غير ما يستفيد المرء من فوائد علمية وإتقان ورقي وأيضا تثبت يعني لما ترى الله تعالى يمنح انسانا ثباتا في مثل هذا الباب هذا الذي أراد الله به خيرا فإن جعله يتقاعس ويتراجع ثم يمتنع هذا الذي حجب الله عنه كل الخير هذا الذي حجب الله عنه كل الخير حجب الخير هنا في قولي ولكن كره اللهم بعثهم فسبتهم وقيل قعدوا مع القائدين كره اللهم بعثهم فسبتهم وقيل قعدوا مع القائدين برر ما برر فإن الله أقعده وما أراده أرأيت الثلاثة نفر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الأول أقبل فأقبل الله عليه وأما الآخر فاستحي فاستحي الله منه وأما الذي ترارع وتقاعس وأعرض أعرض الله عنه, أعرض الله عنه. نعوذ بالله من ذلك ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء ونعوذ بالله من التبرير للنفس عند التقاعس أو عند عند سحب النعمة من الإنسان يعني قد تسحب النعمة من الإنسان وهو حتى لا يتألم يأتيه الشيطان يجعل له المعازيل أمامه وهذا من عدم فقهه وعدم إتقانه فسبحان الذي سبحان الذي فتح عقولا وقلوبا لاتقان مداخل الشيطان وكمائن القلوب وسبحان الله الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون ويعلم من, ويعلم من هو ما من هو اهل للخير وللعلم وللفضل ومن لا ومن لا فيحجب هذا عن العلم ويفتح لهذا العلم قال وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ينتقل به هنا الى صفه اخرى وهي صفه الرحمه وهذا ان شاء الله يكون في الدرس في القادم وفي اي اسئله تفضلوا فوائد مستنبطه من الـ من الـ عند نعم وجوب اتباع السنه السنه سبيل لمحبه سبيل الله السنه سبيل لمحبه الله فضل التواضع أذلة على المؤمنين أصل المولاة والمعادة دوام النظر لله في لا يخافون ألوما تلائم عطاء الله عن علم وحكمة عطاء الله عن علم وحكمة عطاء الآخرة دلت على قدر المرء عند ربه عطايا الآخرة علامة على قدر المرء عند ربه لأنه قال ذلك فضل الله قال والله واسع عليم عطايا الآخرة دلالة على قدر المرء عند ربه ما جاءت عطايا الآخرة دلالة على قدر العبد عند ربه الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله يقول الاستدلال بقول الله تعالى ولكن كره الله بعثهم فثبتهم الآية قال قد يثبت همة همة قد تثبت يثبت من تقاصرت همته بعض الوقت لا سيما وأنها نزلت في المنافقين فكيف توجيه ذلك لا هنا ما هذا كلام صحيح اولا كلام صحيح جدا أنها نزلت في المنافقين ليس في المؤمنين لكن لا بد ان يعقل بأن من فعل مثل فعلهم من المؤمنين كان كان كان مشابها لهم في هذا الفعل فقط كان مشابها لهم في هذا الفعل فقط ويخشى المرء على نفسه أنه انتقاعس وتراجع أن يكون في محلهم وان الله علا قد كره منه ذلك يخشى على نفسه أما عمر بن الخطاب ماذا قال قال اسماني لك رسول الله اسماني لك رسول الله ولذلك الحسن البصري قال أبن أبي ملايكة قال أدركت ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق وذلك الحسن قال لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن فهو في فرق بأن يكون للمرء فطور, فطور دون تقاعص فرق بأن يكون للمرء فطور دون تقاعص أما الفطور فقد قال النسلم لكل عمل شره ولكل شره فترة فمن كانت فتراته إلى سنته فقد هدئت وما كانت فترة لسنة فقد هدية فقال الـ الـ الـ العلماء هنا بأنه إن أصيب بالفطور وكان على السنة فهي وقت يستروح بكثير من المبيحات ثم يرجع بقوته مرة أخرى لكن إنه يتقاع ثم يحجب نفسه عن ذلك ويغلق هذا الذي يعني قد, قد نزل درجة عند الله وأخشى ما أخشى أنه ينزل ينزل فأخسر كل شيء يقول ما الفرق بين الرضا والمحبة الرضا من علامات المحبة الرضا من علامات المحبة فأنت ترضى عن تحب وأنت ترى ترى شوف شوف يعني أنت ممكن تختبر ذلك ترى القليل من من, من تحب فترضى عن هذا القليل وترى الكثير من, من لا تحب لا تقبله وهذا يظهر جليا عند, عند الزلل والعسرة فإن, فإن تعثر حبيبك فأنت تبحث تنادي إلى السماء إلى البحر والمحيطات والأنهار تنظر ما العذر له فتلتمس له العذر وتنظر إلى عصراته بعين المحب فتخفف من الآلام ومن الحد ومن الإنكار ومن الاتهامات أما ان كنت حاقدا حاسدا فانظر إن لم تكن عصرة جعلتها عصرة وإن كانت عصرة جعلتها عشرة وإن كانت عشرة جعلتها إلى الكفر أقرب منها إلى الكبيرة في هذا والشيطان لا يتوقف وهذا يظهر جدا فيما تراه ممن, ممن يحاول تلمس العسارات ان كان حسدا حاقدا لا سيما وأن عين الحقد منه تظهر وعين الحسد منه يظهر أيضا فهذا بجلاء يظهر لك الفوارق في مسألة عين المحب وعين الحافظ فالرضا ثامرة من ثمرات المحبة نعم الدكتور نفسه ما بيردش سلام ولا حد بيرد خالص لو القى السلام على الجميع ومحدش رد كله يقسم فلازم لازم الدكتور ينبه بذلك الكل يقسم فلا بد ان هو يعني يشير الى انه لم يرد يجعل احد يرد